112. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 113. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم 124. طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 124. فاتلوها إن كنتم صادقين 125. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فات اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصد دُونَ عَن سبيل الله من آمن تبعونها عيوجا وأن تمشوا هذا وما الله بغافل عن ما تعملون يا أريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين